أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اوفوا بالعقود أ ح ل ت لكم بهيمه الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين آ م ن و ا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به والمنخنقه, والمنخنقة والموقوذه و ا ل م ت ر د ي ة والنطيحه و َ ا ل ن َّ ط ِ ي ح ة ُ وما ََ اكل ََ السبع َُّْ إ ِ ل َّ ا ما َ ذكيتم ََُْْ وما ََ ذبح َُِ على ََ النصب ُِّْ وان َ أ تستقسموا, تستقسموا ََُِْْ ب ِ ا ل ْ أ َ ز ْ ل َ ا م ِ ذلكم َُِْ فسق ِْ اليوم ََْْ يئس ََ الذين ََِّ كفروا ََُ من ِ دينكم ُِِْ فلا ََ تخشوهم ََُْْْ واخشون ََ اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا فمن اضطر في م خ م ص ة غير متجانف ل إ ث م ف إ ن الله فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم اذا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن محسنين غير مسافحين ولا متخذين اقدا ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم إ ل ى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم إ ل ى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إ ل ى الكعبين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 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم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 إذ م ق و م أن ي ب س و إليكم ي أ د ي ه م فكف أيديهم ع ن ك م و ا ب ل س ا ل ل ه و ع ل ى ا ل ل ه ف ل ي ت و ك ل ا ل م ؤ م ن و ن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 وعزرتموهم و أ ق ر ض ت م الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر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 ولا تزال تطلع على خ ا ئ ن ة منهم إ ل ا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إ ن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إ ن ا نصارا أ خ ذ ن ا ميثاقهم فنسوا حظا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 يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا, يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو, ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم, ويخرجهم من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إ ن أ ر ا د أ ن يهلك المسيح ب ن مريم و أ م ه ومن في ا ل أ ر ض جميعا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 يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم, يبين لكم على ف ت ر ة من الرسل أ ن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير بشير فقد جاءكم و نذير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 واتاكم ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا, ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إ ن فيها قوما جبارين و إ ن ا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ف إ ن يخرجوا منها فانا داخلون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 قال رب إ ن ي ل ا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ف إ ن ه ا م ح ر م ة عليهم أ ر ب ع ي ن سنه يتيهون في ا ل أ ر ض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم ن ب أ ابني آ د م بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أ ن ا بباسط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك اني أ خ ا ف الله رب العالمين إني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 فبعث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا و ي ل ت أ ع ج ز ت ان أ ك و ن مثل هذا الغراب ف أ و ا ر ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من النادمين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 ف َ ك َ أ َ ن َّ م َ ا قتل َََ الناس َ جميعا َِ ومن ََْ أ َ ح ْ ي َ ا ه َ ا ف َ ك َ أ َ ن َّ م َ ا أ َ ح ْ ي َ الناس َ جميعا َِ ولقد َََْ جاءتهم ََُْْ رسلنا َُُُ بالبينات ََِِِّْ ثم َُّ إ ِ ن َّ كثيرا ًَِ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 إ ل ا الذين تابوا من قبل أ ن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وابتغوا, وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 يريدون أ ن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسبا نكالا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء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 وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أ و ل ئ ك بالمؤمنين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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك, فأولئك هم الظالمون وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا, مصدقا لما بين يديه من التوراه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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله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 واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون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 ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى ان تصيبنا دائره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 واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين و إ ذ ا ناديتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون قل يا أ ه ل الكتاب هل تنقمون منا إ ل ا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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت أ و ل ئ ك شر مكانا و أ ض ل عن سواء السبيل واذا جاءوكم قالوا آ م ن ا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 قل ُْ يا َ أ َ ه ْ ل َ الكتاب َِِْ لستم َُْْ على ََ شيء ٍَْ حتى ََّ تقيموا ُِ ا ل ت َّ و ر َ ا َ و َ ا ل ْ إ ِ ن ْ ج ِ ي ل َ وما ََ أ ُ ن ز ِ ل َ إ اليكم َُْْ من ربكم ُِْ وليزيدن َََََِّ كثيرا ًَِ منهم ُِْْ ما َ أ ُ ن ز ِ ل َ اليك ََْ من ربك َِ طغيانا ًَْ وكفرا ًَُْ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 قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا, ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أ ن ف س ه م أ ن سخط الله عليهم وفي العذاب, وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أ ن ز ل إ ل ي ه ما اتخذوهم ما اتخذوهم أ و ل ي ا ء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين أ ش ر ك و ا ولتجدن أ ق ر ب ه م م و د ة للذين آ م ن و ا الذين قالوا إ ن ا ن ص ا ر ى ذلك ب أ ن منهم قسيسين ورهبانا و أ ن ه م لا يستكبرون و إ ذ ا سمعوا ما أ ن ز ل إ ل ى الرسول ترى أ ع ي ن ه م تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون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 ف أ ث ا ب ه م الله بما قالوا جنات, جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب الجحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تحرموا طيبات ما أ ح ل الله لكم ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين وكلوا َُُ مما َِ رزقكم َََُُ الله َُّ حلالا ًََ طيبا ًَ واتقوا ََُّ الله ََّ الذي َِّ أ َ ن ْ ت ُ م ْ به ِِ مؤمنون َُُِْ لا َ يؤاخذكم َُُُُِ الله َُّ باللغو َِِّْ في ِ أ َ ي ْ م َ ا ن ِ ك ُ م ْ ولكن, ولكن ََِْ يؤاخذكم َُُُِ بما َِ ع ََ ق د ْ ت ُ م ُ ا ل ْ أ َ ي ْ م َ ا ن فكفارته إ ط ع ا م ع ش ر ة مساكين من أ و س ط ما تطعمون أ ه ل ي ك م أ و كسوتهم أ و تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م ذلك ك ف ا ر ة أ ي م ا ن ك م إ ذ ا حلفتم واحفظوا أ ي م ا ن ك م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 فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا و آ م ن و ا وعملوا الصالحات ثم اتقوا و آ م ن و ا ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا و أ ح س ن و ا والله يحب المحسنين يا ايها الذين آ م ن و ا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله, تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ ا ل ك ع ب ة أ و ك ف ا ر ة طعام مساكين او عدل ذلك صياما, أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أ م ر ه ع ف ى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أ ح ل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام, والشهر الحرام والهدي والقلائد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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان إ تسألوا, تسالوا عنها حين ينزل ا ل ق ر آ ن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله و إ ل ى الرسول قالوا, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان آ ب ا ؤ ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين آ م ن و ا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه ة إثنان, اثنان ذوى عدل منكم او آ خ ر ا ن من غيركم إن أنتم, ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا ق ر ب ا ولا نكتم ش ه ا د ة الله إ ن ا اذا لمن ا ل آ ث م ي ن فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران, فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان, فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك أ د ن ى ان ياتوا ب ا ل ش ه ا د ة على وجهها أ و يخافوا أ ن ترد أ ي م ا ن بعد أ ي م ا ن ه م واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب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 واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني إ س ر ا ئ ي ل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحواريين أ ن آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا قالوا امنا واشهد ب أ ن ن ا مسلمون إ ذ قال الحواريون يا عيسى ب ن مريم هل يستطيع ربك أ ن ينزل علينا م ا ئ د ة من السماء قال اتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين قالوا نريد أ ن ن أ ك ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون عليها, ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ب ن مريم اللهم ربنا أ ن ز ل علينا اللهم ربنا أ ز ل علينا مائدة من السماء تكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إن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 واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله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 「وانت على كل شيء شهيد」「ان تعذبهم فانهم عبادك」 وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا